وَلَوْ فَ تَحنَ عَهِ بَبَ مِنَ السَّمَ فَظَلنُ فِيهِ عْجُون لَقالُونَّ مَا سُكِ رَدتَّ بصَر نَابَ نَحْنُ قَومُم مسْح وَلَقدَد جَعَنَا فيِي السَّمبُروجَ وَزَيَّ هَال ظِرين وَحافظناها مِن كلُ شَطان غجم إِلاا مَ نستَقَ السَّم فَأت بَم شهابُ مُبين والالأَضَ مَ دَدنها وَلقَنَ فيِيهَا رواس وَأَبَنا فيِيهَا مِن كلُ شيءَ مزون وَجعلنا لك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 قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قال فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا لَلُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ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 وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْذَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ۚ نَدَابِرَهَا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 فعلين العمكَ إِهُم لَ فيِي سَكررَتِهِمْ مع فَخَذَتُ مُ الصَّيحَةُ مُشقينَ فَجَعلنَا عَهَا سَافِها وَأَمطَرنَا عَلَيهِم وَأَمْطرَرنَا عَلَيْهِم حِجََةً مِسجيل إِ فيِيذَاركَ وَإِنه لَ بِسَبيلٍ مُقين إِ فِي ذَلِكَ لَتَمُؤننينَ وَإِن كَانَ أأَصْحابُ اللَكَةَوَّالِمين فَتَ قَمنا مِنهُم وَإِهُ مَا لَ بإمامٍ مُبين وَلَقدَدَ كَذَّبَ صحابُ الْ الحجرِ المرسلين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 على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع فيما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين